الذي جعل لكم الأرض هدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء الذي جعل لكم الأرض هدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ